اللهم cüllü ala Muhammed ve ala محمد Muhammed, kama cüllüy t ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnne k hamidum majid. Allahumma bārık ala Muhammed ve ala Ali Muhammed, kama bārık t ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnne k hamidum majid. Vb. Vb. Vb. وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اختا بتعملي ايه لما تلاقي حد فعلتك مثلا ما بيصليش لما تشوفي بعض الناس من حواليك بيأكل من حرام ده بيتعامل بالربا وده بيغش وده بيحتال بتعملي ايه لما تلاقي اللي بيجاهر بالمعاصي للنهار ايه شعورك لما بتشوفي نسبة التبرج الرهيبة بين بنات المسلمين لما بتغتلتي بالبنات في الجامعة او على مستوى العيلة وتلاقي اللي عايش حياتها بعيدة كل البعد عن ربنا ايه احساسك ايه المعنى اللي بيجي في وجدانك ما فكرتيش دورك يبقى ايه دورك مع والدك مع والدتك مع اهلك برك بيهم حسى ان انت مفرطة ومضيعة حقوق كتير قوي تجاههم في دعوتهم شوفي سيدنا ابراهيم وهو بيكلم والده ويقول له يا أبتي إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا دورك إيه مع زوجك اللي الدنيا شغلته وما بقىش يفكر إلا في الفلوس وإنه يعيشك في المستوى المعيشي اللي تحبيه فيضيع دينه ويفرط في حق ربنا شفتي نساء السلف لما كان الرجل يخرج من منزله فتقول له رأته او ابنته اياك وكسب الحرام فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فين دورك من يوم عرفتي طريق ربنا ما بتغيريش لربنا قلبك مش بيتقطع على حال المسلمين والمسلمات في زمنا ده. لو بتحب ربنا بجد كان لازم حد له هتفكري للنهار ازاي الوضع اللي حولك ده يتغير لازم هتغير من نفسك ولازم تصعف انك تغير الواقع اللي حولك شعارك في حياتك حيبقى مباركة اينما كنت هي دي صفات الاخت المسلمة اللي عرفة دورها في الدعوة الى ربنا عشان كده انا النهاردة جاي لك كوني داعية عايزك تحتسب معايا النوايا والنيات العظيمة في الدعوة إلى الله علشان تعرفي قد إيه هتبقى منزلتك عند ربنا يوم ما يستعملك ويجعلك من خدامه يا لو تدوقي وتحس المعنى العظيم الجميل ده لما يبقى الواحد اسمه شغال خادم عند ربنا لما يبقى اسمك فوق في السماء خادمة رب العالمين خادمة دين رب العالمين روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة يطرى ممكن تتقرب لله بهذا العمل الفذ فتبقي من الذين يغرسهم الله ويستعملهم لنصرة دينه احنا النهاردة هنتكلم من خلال ستة محاور المحور الاول لماذا الدعوة الى الله النوايا اللي لازم ناخدها في الدعوة إلى الله عز وجل اكتب معايا علشان النوايا دي تبقى نصب عينك علشان لو حتقوم بالوظيفة دي تبقى دايما تحتسب هذا الأجر العظيم عند رب العالمين أولا نحن ندعو إلى الله حتى نتقي عذاب الله الله جل وعلا في سورة هود قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الشرط أن هم يكونوا مصلحين فلا يكفي أن يكونوا صالحين في أنفسهم لازم تبقي صلحة في نفسك مصلحة لغيرك فاتق الله واتقي عذاب الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصحاو الألباني قال اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ولا أعظم كلمة ممن دعا إلى الله إذا أول شيء حتى نتقي عذاب الله حتى لا تصيبنا اللعنات في زمن الغفلة والفتنة الذي نعيشه الله جل وعلا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ما كانوش يتناهوا عن المنكر كانوا لا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه إذا ومن منا لا يظلم نفسه ومن منا لا يقع عليه هذا الوصف يبقى حتى نتقي اللعنات حتى نأمن عذاب الله يوم الحساب ينبغي أن ندعو إلى الله جل وعلا فالدعوة إلى الله هي سبيل النجاة دائما أبدا في كل خطوة نخطوها في طريق الدعوة نقول معذرة إلى ربكم ولعلهم, ولعلهم يتقون يبقى أول شيء نحن ندعو إلى الله لنتقي عذاب الله حتى لا تغرق بنا السفينة ونحن فيها الحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجو ونجوا جميعا إحنا في مركب واحد وإحنا في سفينة واحدة فلو واحد منا وقع في بعض الأخطاء وهذه الأخطاء صارت كالثلمة وكالخرق في السفينة يبقى هتغرأ بنا كلنا لابد أن نأخذ على أيدي بعضنا البعض لننجو بأنفسنا وننجي غيرنا من غضب الله تعالى ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم قائد الفرس قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه دي وظيفتنا دي هي مهمتنا في هذه الحياة لذلك كلنا دعاه هذا أمر لا ينبغي أن يتخلف عنه أحد هذه النية الأولى نتقي عذاب الله النية الثانية حتى تكون من خير عباد الله في الأرض مش عايزة تبقى من صفوة خلق الله في الأرض مش عايزة وزنك يثقل عند رب العالمين يوم تخف الموازين إذا أردت أن يثقل ميزانك وأن تكون عند الله بالمنزلة فمن أعظم الوسائل لذلك الدعوة إلى الله الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مش عايزة تبقي أحب الناس إلى الله كوني أحب الناس إلى الله بأن تدعي الناس إلى طريق الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني أحب الناس إلى الله أنفعهم وأعظم شيء تنفع بالناس إنك تهديهم إلى سواء السبيل مش عيزة نالي الإمام في الأرض ربنا يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ومن أعظم ما ينبغي الصبر فيه الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مش عيزة تدخلي في شرف ممن هو أحسن الناس قولا بشهادة الله جل وعلا الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مش عايز ثوابك يبقى عظيم ورصيدك الإيماني يبقى كبير النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يمكن تقول كلمة خير لوحده تعظم هذه الكلمة في الأرض ويهتدي بها أناس كثر فيكونون جميعا في ميزان حسناتك مش عايزة تكون من خير المؤمنين الذين يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وصعه الألباني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم تاني حاجة علشان نحتسب هذه النوايا. حتى تكوني خير عباد الله في الأرض الأمر الثالث كتير مننا بيشكي من عدم صلاح أحواله قلبك تعبان أمورك مثل أخبطة أعمالك يوم فوق تحت أعمالك فيها شوائب كثيرة صلاتك بدون خشوع وبدون خضوع الصدقة بتحس إن فيها شيء من الرياء خرأتك للقرآن من غير تدبر ومن غير تفكر عايزة تصلحي أعمالك تصلحي من أحوالك إذا كنت تريدين ذلك اسمعي ربك وهو يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن أعظم الأقوال السديدة الدعوة إلى الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والله يا أخته لن تبلغ الإيمان لن تستكمل الإيمان حيظل إيمانك ناقص حيظل التزامك ضعيف حيظل التزامك أجوف مهمش إذا لم تقوم بحق الدعوة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه والألباني. عمرك ما حتحقق شروط الالتزام الحقيقي إلا بالدعوة إلى الله. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إذا لتحقق شروط الالتزام الحقيقية لتصلح أعمالك لتصلح أحوالك لابد أن تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى لأن الدعوة دليل على الإخلاص فأنت لن تكوني مخلصة إذا لم تبذلي جهدك في الطاعة والدعوة من أعظم القربات لما قيل لذنون متى يعرف العبد أنه من المخلصين قال إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزل عند الناس الواحد لما يبذل جهد كله والدعوة فيها المعنى ده مش هتنامي، لو بصيتي في الواجبات اللي عليك تجاه انذار عشيرتك الأقربين، انذار ودعوة أقاربك، وأهلك، وأصدقائك، والأخوات اللي بتحتكي بيهم، وفي كل مكان أنت هتبقي موجودة فيه، هتلاقي نفسك محتاجة ان يكون عندك جهد ليس عند أي أحد، محتاجة طاقة كبيرة جدا حتى توفي لله سبحانه وتعالى حق الدعوة كما يحب ربنا ويرضى إذا لن ينصلح حالك ولا حال ذريتك إلا بالقيام بهذا الحق الله جل وعلا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اتفأنا إن أعظم القول السديد الدعوة إلى الله تعالى في اللي النهاردة بتقول إنها مشغولة لإنها متزوجة أو عندها أولاد أو اللي انتم بتسمعوهم بيقولوا هذا المعنى قولوا لهم لن ينصلح لكم حال ولن تنصلح أحوال أبنائكم إلا إذا قمتم بهذا الحق وهذا الواجب فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا النية الرابعة أسباب المغفرة والرحمة التي توجب لك ثناء الله الأعظم هي الدعوة إلى الله تعالى تعليم الناس الخير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وصححه والألباني قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون أي يترحمون هذا في شأن الملائكة تدعو لهم بالرحمة تدعو لهم بالمغفرة وفي حق الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى لا يصلون على من؟ على معلم الناس الخير مش عايزة ربنا يغفر لك مش عايز ربنا يتوب عليك من الذنوب اللي انت مش عارفة تخلصي منها لغاية الأرض مش عايزة سابغ الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى الرحمة اللي احنا دايما نقول البنزين اللي بيحرك أي إنسان مننا على طريق ربنا مش عايزة اسمك عند ربنا يباها بيه في الملأ الأعلى لن تنالي هذا حتى تقومي بأداء واجب الدعوة إلى الله تعالى النية الخامسة مضاعفة الحسنات زيادة الرصيد الإيماني عشان تحصلي أعظم أجر عند رب العالمين قال الله جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتي وكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة بداية من كلمة التوحيد والدعوة إلى كلمة التوحيد والدعوة إلى طريق الله سبحانه وتعالى شجرة طيبة ثابتة في الأرض مثمرة فدائما أبدا تعود على صاحبها بكل خير تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي صحيح الألباني قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وصعاه الألباني قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم بالله عليك لو ربنا امتن عليك ببيت فخم جدا بقصر بشاليه في مكان ممتاز ورائع بسيارة آخر موديل حمر النعم بالله عليك في قلبك كلمة خير تهدي بها أخت لك في الله هي الكلمة دي والدعوة دي أعظم في قلبك من متاع الدنيا ده كله لازم تبقى كده عندك لازم الميزان عندك زي الميزان عند ربنا الميزان عند ربنا أن ركعتي الفجر الركعتين السنة الخفاف اللي بتصلوا بصورة الكافرون وقلوا الله أحد لازم يكونوا في قلبك أعظم من الدنيا وما فيها لو ضاع منك تحس إن منك ملايين الملايين من الأموال كأنك بالضبط كده ضيعتي راس مالك هو ده برضه لو ضيعتي واجب الدعوة إلى الله يبقى أنت ضيعتي راس مالك يبقى أنت فقيرة حتى وإن كنت في عرف الناس من أغنى الأغنياء لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم يبقى عشان نزود الرصيد الإيماني سادس حاجة لترتفعي الدرجات في الجنة ما نفسكيش تبقي في رفقة النبي محمد ما نفسكيش تبقي في رفقة أمهات المؤمنين ما نفسكيش إنك تبلغي هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود والحديث صحاحة والألباني قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من ردوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت تلاقي نفسك دخلت على موقع إسلامي مثلا وكذبت مقالة أو ساعدت في نشر خير فواحد في أقصى الأرض يدخل على الموقع ده ويقرأ كلمتين دول ويكونوا سبب هدايته وسبحان الله يبقى دف رصيدك تيجي يوم القيامة تلاقي عمل فذ كبير يبما جبال حسنات الحسنات بتاعة هذا الرجل أو هذه المرأة اللي كنت سبب في هدايتها ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانة إلى يوم القيامة اللحظة دي ربنا يرضى عنك ليوم القيامة ويبقى عملت العمل الفذ الكبير ولو عملت العمل الفذ الكبير ده ربما يغفر لك ما دون ذلك وما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا مغفورا لكم ليه وقفوا لله سبحانه وتعالى في مشهد صعب هذا الموقف فغفر الله لهم حاطب ابن أبي بلتع وقع منه جرم عظيم جدا وكاد أن يقع في شيء من الخيانة للمسلمين وغفر الله سبحانه وتعالى له لأنه كان من أهل بدر وغير ذلك كثير لما تبقى عملت الرصيد واللحظة دي ربنا رضي عنك وخلاص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لما عملت نهر الحسنات البحار دي من الحسنات الرصيد العظيم ده فلما تيجي هفوات صغيرة تغفر لك لأنك تركت رصيد كبير عند رب العالمين النية السابعة أنك تبقي على الصراط موافقة لطريق الأنبياء شوف أنت لما تبقى شغلتك هي نفس الشغلانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بيها حبيبك وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نفس المهمة اللي كان بيقوم بها سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا داود وا وا وا. انت مهمتك تبقى نفس المهمة مهمة الأنبياء والرسل قل هذه سبيلي هذا هو سبيل الأنبياء هذا هو طريق الرسل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بالله يا أختا استدفعي الإثم عنك فوالله الذي لا إله غيره أنت آثمة إذا تخلفت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب عليك أسمع الناس الحق فلا ينقلب الحق باطل ولا ينقلب الباطل حقا بسكوتك تذكري عندما يسكت أهل الحق يقبل الناس على الباطل فينتشر الباطل بترك أهل الخير تعليم الناس الحق فلا تصد عن سبيل الله وأنت لا تدرين يا أختاه أطيع الله وأطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملي هذه الأمانة وكوني على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النية الثامنة والأخيرة إذا أردت أن تفتح لك أبواب السماء وتقبل دعواتك عند رب العالمين فعليك بالدعوة إلى الله روى الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعن فلا يستجيب لكم لما نسيب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر ربنا يرسل العقاب والعذاب وبعد كده نرفع ايدينا ونقول له يا رب ارحمنا. يا رب اصرف عنا. يا رب اكشف عنا العذاب. فلا يستجيب لكم. لأنكم تركتم واجب دعوة إلى الله. هذا المحور الأول. اقتصرنا فيه فقط على هذه النوايا فقط حتى نحفظ هذه الأمور ونحتسبها عند رب العالمين. المحور الثاني. ما حكم الدعوة إلى الله؟ إيه رأيك؟ كونك تنذري أهلك. أختك. والدتك، والدك، رفاقك، أصحابك، الحكم مستحب، مباح، تحب تعملي تعملي ما تحبيش ما فيش مشاكل الدعوة إلى الله واجبة. قال الله: قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاة والجزء العشرين صفحة رقم خمس. قال الدعوة إلى الله واجبة. على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك وصفهم الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم واجبنا نحن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذه الأمة لها الخيرية بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى الله أوجب على مجموع الأمة الدعوة إليه فهي فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض بس أنا مش عايز الكلمة دي تريحك لأنه إذا كانت الأخت الملتزمة الأخذ المحجبة الحجاب الشرعي المنتقبة إذا ما كانتش هي اللي هتقوم بواجب الدعوة وحتتركه لأصحاب الاتجاهات التي عليها كثير من علامات الاستفهام وبعد كده نقول ما شاء الله الأخوات بتوع الطيار ده ما شاء الله عليهم شغالين نار وإنتوا خيبانين ضيعين واقعين إزاي إذا كنتم تقولون نحن على الحق وعلى الجادة فأروا الله من أنفسكم شيئا فين الدليل قل هات برهانكم فين البرهان على أنك على الحق أصحاب الحق يبذلون جهدهم قصار جهدهم لما تسمعي عن أعداء الدين الذين يبذلون قصار الجهد يبذلون المال ويبذلون الوقت ويبذلون الخبرات ويبذلون ويبذلون ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم قذرة لكن احنا بقى فين فينا هذا الجه وهذه الطاقة فين العمل الفذ الكبير اللي نلقى الله عز وجل به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير جميع الأمة تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى هو فرض كفاية يقوم به الجزء نيابة عن الأمة وهذا الجزء هو الملتزم هم الملتزمون هم اللي عليهم واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله من المفارقات العجيبة أحد الإخوة عمل متولية حسابية على اعتبار إن واحد سيدعو صديق الله أنت حتدعي أختي لك في الله بعدين الاثنين كل واحد منهم حيدعو واحد حيبقوا أربعة وهكذا الأربعة يبقوا تمانية وا وا وا بيقول لو اتعملت بنفس الطريقة دي وحسبها على عدد الأيام قال إن خلال تلاتين سنة بهذه المعادلة الحسابية تكون الدعوة وصلت إلى مليار مسلم شفتي إيه إن إحنا مقصرين في الدعوة إلى الله وإن أنت لازم تخدي معايا القرار النهاردة كوني داعية بحق انك لا تهدئي دايما تبكي انت بسببك وقعت فلانة في هذا طب وليه هتحملني كده انت مبدتيش ايديك ليها ليه ايه اللي مخليك وقفة وما بتتحركيش اللي امتقى الرجليك يا اختاه حكم الدعوة الى الله في حقك انت انت فلانة الفلانية والله واجب وإذا لم تقوم به فأنت آثمة المحور الثالث إلى ماذا ندعو الدعوة دي لإيه هندعو إلى الله سبحانه وتعالى ندعو الناس أولا إلى أي شيء بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأولويات الدعوية في الحديث الذي رواه البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى عايزين ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات يبقى أول شيء ندعو إلى التوحيد قبل أن ندعو إلى الصلاة والزكاة وبقية الشرائع بس يا جماعة عايزين التوحيد اللي يدخل القلوب عايزين توحيد بمعنى معرفة الله حق المعرفة عايزين نعرف الناس مين هو ربنا عشان كده عايز اسألك سؤال سريع قوي على هامش المحور ده ماذا تعرفين عن الله وماذا تستطيعين ان تقدمي للناس ليعرفوا الله انت عارف ربنا باسماء وصفاته يعني تعرفي كم اسم من اسماء ربنا لما بتدعي كده بتدعي بكم اسم لله انت ربنا في قلبك بجد من غير لف ولا دوران هو الاعلى الاجل هو الاعظم من كل شيء حبه في قلبك ليس يشاركه فيه احد بالله عليك ربنا اعظم عندك اكبر عندك اعلى عندك لازم المعنى ده يتغرس جواكي وتنقليل الناس تعرف الناس مين هو ربنا تعرفي الناس شرع ربنا وتوريهم إن مصلحتهم والله في الشرع إذا كانت المصلحة فثم شرع الله كما كان ابن القيم يقول في إعلام الموقعين إذا كانت المصلحة مصلحة الناس في اتباعهم لشرع الله سبحانه وتعالى عرفيهم ما أعده الله لعباده المطيعين من الثواب وما أعده الله للعاصين من عقاب عرفيهم من هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا الدين الذي ينتمون إليه واستفاهم الله به اعرف المعاني دي اتعلمي المعاني دي ووصليها للناس هذا هو الذي نريده للناس إيه هو هدفك إيه؟ لما حد يقول لك هدفك الدعوي إيه؟ احنا عايزين دولة ولا إحنا نسعى إلى سلطة ولا إحنا نسعى إلى علو في الأرض ولا نريد إلا شيء واحد تعبيد الناس إلى رب العالمين إن الناس دي تعبض ربنا إن الناس دي تعرف مين هو ربنا إن الناس دي تلتزم بشرع ربنا إن الناس دي تاخد طريقها إلى الجنة وأن تنأ بأنفسها عن طريق الشياطين طريق النار هو ده الهدف هذا الذي ندعو من أجله المحور الرابع متى ندعو؟ الإجابة على السؤال ده محتاجة حاجتين أول حاجة متى ندعو؟ بمعنى الوقت اللي ندعو فيه يعني مثلا امتى تكلمي والدتك في أمر معين أنت شايفة أن هي بتقع فيه من المخالفة امتى تكلمي أختك الصغيرة أو أختك شقيقتك انت تكلمي والدك امتى تكلمي صاحبتك امتى اختيار الوقت ده لا شك ينبع من الحكمة اللي لازم تتحلي بها لانه الداعي الى الله لازم يبقى فيه ثلاث صفات هنكلم عن صفاتهم بس نعجل بالمعاني دي مهمة وين انه يكون خبير يعرف ما يدعو اليه وان يكون حليم رفيق عنده حلم حتى لو اذى الناس رفيق ما يدعوش بالعنف والشدة وان يكون عالما بما قال ما يتكلم بمعنى إذا نهى عن منكر فترتب عليه منكر أشد ما ينفعش يدعو الآن يعني أنت الوقت لو هم قاعدين بيرتكبوا أي معصية قاعدين بيسمعوا ملاهي ومعازف بيتفرجوا على أفلام وأفلام فيها كذا وكذا من المنكرات وانت أعضى تعيطي ومش عايزة المعاني دي كلها وأعضى بتقول لهم إمتى تختار الوقت اللي تقول لهم وتصضعي فيه بالحق وهما الآن زي السكارة أمام شهواتهم لازم تختاري الوقت لازم تعرفي إمتى تصدعي بالحق يبقى الوقت ده ينبع عن تحليكي بالحكمة الوقت بشكل عام شيخ ابن باس كان يقول الدعوة في كل مكان وفي كل زمان يعني ملهاش وقت محدد يعني ندعو في الوقت الفلاني ندعو في كذا ندعو في كذا لا الواجب بالدعوة في كل وقت لكن بضابط واحد ألا وهو اختيار الوقت المناسب وفق الحكمة ووضع الأشياء في نصابها إذا ندعو إلى الله تعالى في كل أوقاتنا انظري سيرنا نوح يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يترك الدعوة في ليل ولا نهار امتثالا لأمر الله وابتغاء لطاعته سيدنا يوسف يدعو إلى الله وهو في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يوسف يدعو صاحبي السجن لعبادة الله وحده وأن يخلص الدين له وهو في السجن وهو في أصعب المواقف حتى عند الموت سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون يدعو إلى الله حتى عند الغرغرة أنس ابن مالك يقول كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى عند هذا الموقف الشديد الصعب يدعو إلى الله تعالى بل لو استطعنا أن ندعو الناس بعد الممات والله لا لازمنا. لولا أنه ليس في طاقتنا كما فعل العبد الصالح الذي أخبر الله عز وجل عنه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فلما توفي قال الله قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين دع إلى الله يريد الناس تعرف جزاء ربنا لعباده الصالحين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لذلك كان قتادة يقول لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه أبدا غاشا ابن عباس يقول هذا العبد الصالح نصح قومه في حياته يا قوم اتبعوا المرسلين وبعد مماته ما يا ليت قومي يعلمون عايزك تبقي كده تدعي إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت تعالي إلى صور مشرقة للداعيات المعاصرات امرأة فتحت دار للعلم والدعوة والتحفيظ فلما كثرت النساء والأطفال عندها فتحت على حسابها وعلى حساب ما كانت تجمعه من النساء دارا أخرى في مكان آخر إلى أن وسع الله سبحانه وتعالى عليها ابتدت الموضوع كله بغرفة في بيتها تعلم فيها الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم فيها الناس الخير وتحفظهم القرآن إلى أن وسع الله عز وجل عليها فصارت لها معاهد لتحفيظ القرآن ليه ما تبقيش هكذا يبقى ليك مشروع دعوي ليك مشروع دعوي هو ده اللي تتركيه بعدك في الأرض ياما ناس تسمعي عنهم يكونوا واجب الدعوة بيجري في دمائهم أخوات ما شاء الله عليهم وهي مريضة وهي في المستشفى ويكون ابتلاءها بالمرض ابتلاء شديد جدا تستغل الوقت فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتيجي تسمعي إن ما شاء الله الممرضات التزموا على أديها إحدى الأخوات سبحان الله بتلد ابتلاء شديد على مدى عدة أشهر ولما توفيت من جراء هذا المرض الأخوات بيذكروا أنها كانت سبحان الملك سبب في التزام كل اللي تقربوا منها. الممرضات اللي منهم لبست خمار واللي منهم ربنا فتح عليها واهتدت إلى سبيل الله المريضات اللي كانوا جنبيها بنفس الحال سبحان الله حتى في هذا الموطن الشديد قامت بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي ناس سبحان الله ربنا شفاهم وعافاهم وصار لا يوجد في أجسادهم المرض وإنما صار في قلوبهم النور والإيمان بسبب الدعوة إلى الله فربنا سبحانه وتعالى نفس عنهم كرباتهم كما كانوا سبب في هداية الناس من حواليهم كتير جدا تجد هذه البصمات للناس وحدة فهمة إنه واجب عليها إن هناك دور لازم تقوم به فيكون سبب في هداية آلاف سبحان الله بالذات في دعوة غير المسلمين كتير جدا تلاقي وحدة تكون في مركز إسلامي ولا حاجة بس شيء للراية وحس بأنها في بلاد كفر وإن الإسلام ده غالي أوي وثمين أوي ولازم أوصله لكل مكان أقدر أوصله امرأة وهي امرأة وليست برجل تجدينها سبب فيه التزام قرية بحالها من وراها امرأة. حصل الكلام ده في أكثر من نموذج أخوات في روسيا وأخوات في أمريكا. كنا سببا في هداية الناس من حولهم. ليه ما تبقاش انت كده؟ ليه لغاية النهاردة قعدة بتقولي مش عارفة أهل يعمل معاهم إيه؟ أصلهم أحوالهم أصلهم كذا والله لو صدقت الله لصدقك. يا أختاه احملي هذه الراية فقل في الناس من يحملها؟ بالله لا تخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لا تسودي وجهه كفانا كسل ودعا وطراخي احمل الأمر محمل الجد متى عليك الدعوة؟ في كل وقت في كل زمان أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قلنا متى ندعو بمعنى الزمان؟ ومتى ندعو يعني امتى تفتح فمك وتتكلمي وتتصدري للدعوة هنا لازم اتكلم وضع قانون مهم الا وهو ان الدعوة على نوعين دعوة نسميها تبليغية ودعوة نسميها تفهيمية الدعوة التبليغية بمعنى انك بتدعي وحدة للحجاب بتدعي وحدة للصلاة بتدعي وحدة إلى حضور مجلس علم بتدعي وحدة إنها تترك التنمص مثلا بتدعي وحده إنها تترك الصحبية والحب الزائف بتدعي وحدة إلى الأمور اللي لا تحتاج أن يكون فيها كثير علم هنا عليك بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من بلغوا عني ولو آية هذا كما يقول العلماء بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف علينا أن نأخذ هذا الأمر محمل الجد هذا شرف ما بعده شرف أن تبلغ عن الله يبدأ الدعوة التبليغية الدعوة التفهمية هو, هو ده اللي انت مش عليكي اللي هو ان انت تبتدي تخوضي بقى في تفهيم الناس بعض النصوص المحتملة الى اكثر من وجه انت تنقلي خصار الامر ان تنقلي تقولي والله تلقيت عن الشيخ او عن المعلمة او قرأت كذا من غير ما ترجحي مش بتاعتك تأدبي ادب العلم وتخلقي بخلق العلم لما حد من أهل العلم يرى أن أنت استويت وبدأت فعلاً يكون لك فهم في دين الله هنا يبقى يقولك أولي الإمام الشافعي يقول لما بلغته السادسة عشر قال لي شيخي أفتي آه ادالوا الرخصة بالفتوى الإمام أبو حنيفة ما أفتى إلا بعد الأربعين هكذا يبقى حكاية الدعوة التفهيمية دي تفهم الناس مقاصد الشرع ويبقى عندك القدرة على الاستنباط والاجتهاد والمعاني دي لا يكون ذلك إلا لأصحاب القدم الراسخة في العلم طيب عرفنا كده متى ندعو المحور الخامس ما هي صفات الداعية إلى الله تعالى أول حاجة الإخلاص كل من لا يخلص لا يتعنى ما تشتغليش ببلاش لابد أن تمحسي وتجردي إخلاصك بتدعي ليه عشان الناس تشاور عليك وعشان تحس بالتميز عشان تبقى أنت علشان أنت اللي بتتكلمي والناس كلها تبص عليك وما شاء الله عليك العلم يبقى ضيعت نفسك أخلصي تتخلصي وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نحن لا ندعو إلا لأن الله أمرنا بذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نحن لا ندعو إلا لنتقرب إلى رب العالمين هو ده الهدف رضاه والقرب منه يبقى أول حاجة ابدأي بنفسك أخلصي في طلب رضاه عن طريق بذل الغالي والنفيس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت عليك الصف الثانية بالعلم العلم ما انفعش تدعو على غير بصيرة القانون الإلهي والعص إن الإنسان لفي في خص إلا الذين آمنوا اتعلموا فصدقوا وتيقنوا العلم اليقين العلم البعث على الخشية آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا باللي عرفوه وعملوا بما تعلموه وتواصلوا بالحق دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتواصلوا بالصبر وصبروا في كل هذه المراحل يبقى لازم تتعلمي لازم تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى تعرفي من هو الله كما اتفقنا تتعلمي كتاب ربنا وتتعرفي من خلاله على ربك؟ تتعلمي سيرة وسنة أحب عباد الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم تقتدي به وتتسني بسنته؟ تتعلمي أمور دينك مبتدئة بالأهم فالمهم ما تبقاش الأخت أعد بتضرب في كل مكان وتروح هنا تسمع كلمتين وهنا تسمع كلمتين وتيجي تقول أنا مشتتة أنا حائرة ما أنت مش ماشية على وفق؟ هدي السلف وعلى أدب الطلب العلماء حطوا ترتيب للعلوم وحطوا منهجية في طلب العلم قالوا أول حاجة حفظ القرآن لما القرآن يبقى ثابت عندك تنتقل إلى من بعده تبتدي تبقى عقدتك عقيدة راصخة عقيدة صافية من الشوائب من كل هذه المهاترات التي يقع فيها الناس في الكلام والبدع وغير ذلك يبقى أنت عقدتك عقيدة صحيحة وعبتك عبادة سالمة من الوقوع أيضا في الانحرافات البعيدة عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتعلمي فقه وتعرفي الأحكام التي تتلبس بها تبقى عندك معين لا ينضب من النص الشرعي تتعلمي السنة وتتعلمي الأدوات اللي تعرفي بها تقرأي في كتب السنة تتعلمي هذه العلوم تتعلمي اللغة مايبقاش الأخت عادة تتكلم وتهرف بما لا تعرف ولما نسأل انت عارفة إيه في اللغة تعرفي إيه في النص الشرعي تعرفي تفرق ما بين كذا وبين كذا تعرفي إيه في كذا لا تعرف وهي فهمة ان الأمور يعني خلاص هي النص كده صريح كل النصوص لا تحتمل وما العلماء اختلفوا ليه انت فهمة المسألة كده لا طبعا هناك أصول للعلم أصول للفقه في الدين أصول ينبغي أن تتحلي بها ثم بعد ذلك تقولي أنا رأيي في المسألة وأنا مش عارف إيه وأنا أرجح وأنا اللي يستهويني واللي جاي في دماغي أنت حكمك الآن حكم من تتعلمين على يديه هو ده الأمر بس ليس إلا العلماء وضعين الأمور دي لكن إحنا في هذا الزمان للأسف الشديد وقعنا في شتات فكري ومنهجي كبير جدا أردنا الخير في أمور فوقعنا في سلبيات كثيرة قلنا نتبع الدليل وهو ده الحق وما نبقاش في تعصب مقيت لأراء أي أحد فلما جينا نعمل كده وقعنا في تعصب من حيث لا ندري لمشايخنا ونحن لا ندري وإلا فإحنا في الأول وفي الآخر في أبواب كثيرة جدا نحن فيها مقلدين يعني أي وقت تقول لي الحديث الفلاني أنا أقول حديث صحيح وهي تقول لي ضعيف. طب ليه ضعيف علشان الشيخ فلان ضعفه وانا بقولك صحيح علشان الشيخ فلان صححه اضربوا في بعض مين اللي صححه ومين اللي ضعف انت لا انت عارفه قوانين الحكم على الرجال ولا الجرح والتعديل ولا الحكم هنا وهنا وهنا في بعض الامور الأصولية في اصول علم الحديث فلان بياخذ بكذا في مسائل الجرح والتعديل وعلان بياخذ بكذا فلان متخفف فلان متشدد الامور دي كلها انت ما وفي الاخر انت بتقولي صححه الالباني ضعفه النووي قال فيه الهيثمي كذا انت في الأول وفي الآخر لا تفقهين مثل هذه الأمور على ضوابط إذا علينا أن تأدب بأدب العلم يبقى تتعلمي يبقى العلم العلم يا أختها يا أيتها الداعية إلى الله عليك بالعلم العلم رقم ثلاثة صفات الداعية إلى الله تعالى الخلق الخلق أثقى الأعمال العبد ميزانا وأعظمها شأن هداية القلوب بالأخلاق ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك في كتير قوي من حرصهم جزاهم الله خيرا وتلاقي الأخت ما شاء الله عليها حريصة ومتبعة وفعلا عندها غير على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا تفقه أبدا فقه الدعوة فقه الدعوة ليه أشياء احنا بندعو الناس ربما بالابتسامة يمكن يوصلها من أفعالك ومن تصرفاتك ومن لين كلامك معها أكثر من الكلام نفسه اللي انت عايز توصليه فاحنا عشان كده ندعو الناس بأخلاقنا بسلوكياتنا جنبا إلى جنب بما تعلمناه من العلم النافع فعشان كده لابد أن تكون هذه الصفة لازمة للدعية إلى الله تعالى الخلق الخلق رابع حاجة إياك أن تنهزم هزيمة نفسية فتخجلين من الدعوة إلى الله يعني فيك كلمات كتيرة قوي بتخذل لما تيجي تتدعي واحدة وتقول لها يا ربنا يبارك فيكي و... أنا عارفة أدي إنتي بتحب ربنا وأعرف قد إيه إن إنتي أكيد بس إنتي تلاقيك بس مش عارفة كذا وتاخدي بإيديها فتقول لك أنا حرة دي حرية شخصية أنا قراري من نفسي ده شيء بيني وبين ربنا ما تتدخليش إنتي فيه إنتي هتعمليلي فيها شيخة انت عايزة تتصلطي عليا انت عايزة تفهميني إن إنتي أحسن مني يعني فش كده إنتي جاية تعملي كذا أولا ما تفتحيش عليها الباب ما تحسسيهاش بالمعنى ده بالعكس رقي لها ما تتعاليش عليها ما تحسسيهاش ان انت بتكلميها من مصدر الأخت الطائعة لله الأخت الملتزمة والأخت المنحرفة البعيدة الشاردة ما تحسسيهاش بهذا الأمر إنما بالعكس حسسيها ان انت جنبيها احنا دايما نقول كثير في الدعوة قول كلنا أصحاب ذنوب كلنا أصحاب معاصي كل بني أدم خطاء بس يا جماعة إيدي في إيدك يلا على الطريق هو كده يبقى ينبغي أن تصدعي بالحق ولا تخجلي من الدعوة إلى الله تعالى ولو سمعت كلمات منفرة اتهمي نفسك ابتداء وتاني حاجة حتى ولو أوذيته ما احنا الذي يصبر على أذ الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسبب مخالطته لهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم في المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الأرنؤوت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه اوعي عشان خيف الناس انت خيف من كلام الناس إحنا بنتعبد رب الناس من أرض الناس بصخة الله وكله الله إلى الناس ومن أرض الله بصخة الناس كفاه الله مؤونة الناس يبقى رابع حاجة لا تنهزمي وتخجلي من الدعوة إلى الله خمس حاجة الوسطية والمنهجية ابعدي عن الغلو والتشدد لن يشد الدين أحد إلا غلبه وعن التفريط والتساهل والتمييع. إنما مرجعيتك كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة سلفنا الصالح. كوني ميسرة لا معسرة. كوني متفائلة لا متشائمة. إياك والطيرة. إياك وتيئيس الناس من رحمة الله. وتقنيت الناس من رحمة الله. بل دائما أبدا إزرعي فيهم جرعة الأمل وكوني أنت قبل هؤلاء جميعا دائما متفائلة أن الله سبحانه وتعالى سيأذن بالفتح أو أمر من عنده بإذن الله تعالى قريبا فالمستقبل لهذا الدين وإن كره الكارهون دي صفات عامة هذه صفات عامة ينبغي أن تتحلي بها في بقى صفات خاصة صفات لازم تاخدي بالك منها قوي بينك وبين نفسك أول صفة، علو الهمة، أنت لازم تكوني مصباح خير وهدى بتحرقي نفسك في سبيل الله، بس مش على حسابك بمعنى تكون الشمعة اللي تقيد للناس وتحرق هي نفسها، لا أنا بقول تتحرق يعني تبذلي قصارى جهدك فلا يهدأ لك بال من التفكير في مشاريع الخير، التي تنفع الناس شوفي ربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يقولي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اطعوا نفسكم في طريق ربنا هو ده اعرفي ان المنهج اللي انت ماشي عليه ما ينفعش يبقى على الورق لازم تحييه بروحك بحسك بضميرك بصدقك بسلوكك بجهدك المتواصل بأول حاجة علو وهمة تاني حاجة لازم كل يوم تتقدمي خطوة ما تبقيش زي عقارب بالساعة تلف على المكان وترجع له تاني لا لازم تاخد الخطوة دايما انت وأختك في تقدم إلى الله لمن شاء بينكم أن يتقدم أو يتأخر فيبقى لازم يكون عندك هذا المعنى دائما دايما تسألي نفسك أنا بتقدم ولا بتأخر لو بتأخر اتأخر ازاي مفيش وقت أنا كده حضيع رصيدي عند ربنا أنا كده حضيع نفسي لازم ألحق وأبادر قبل أن أغادر صفة الثالثة أن تألف وتؤلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط وحسن والألباني قال إن أحبكم إليّ أحاسنكم اخلاق الموطئون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون تبقي من أحب الناس إلى قلب رسول الله لو بقيت كده ودودة الناس تحبك وانت تحب الناس حتى ولو لقيت أختك فلانة دي على بعض المعاصي تقولي زي ما كان السلف بيقوله والله إني لأحبك لا فأنت يا أخي ولكن أكره معصيتك هي كده الميزان ده لازم ينضبط في قلبك رابع حاجة لازم يرى عليك أثر العلم والعمل تراهم عن سجدة يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيمهم في وجوههم من أثر السجود فين أثر الدعوة إن الرب شكور فين أثر العلم والعمل اللي انت بتعمليهم لازم يرى عليك هذا الأثر لازم تحس أن أنت في نشاط وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى دي صفاتك اللازمة يا من تريدين الدعوة إلى الله خامس حاجة لازم تبقي ذليل إلى الله تبقي منكسرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ذلي وانكسري لله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل ربنا حينصرك ويبلغ دعوتك الآفاق. ويبارك في دعوتك كل ما تزيدي له ذلا وانكسارة. لازم تعرفي سادس حاجة. إنك مش بنفسك. إن الدعوة دي لابد أن تكون عمل جماعي. أنت بأختك. وأختك بيك. سنشد عضدك بأخيك. ونجعل لكم سلطانة. في ايد أختك على الطريق. كده نبلغ. إنما مش كل واحد ماشي بدماغه. أنت بأختك لا بنفسك سابع حاجة اوعي, اوعي, اوعي تنتظر المدح من أحد إنما هذا عمل لا ترجين منه إلا القرب من الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم تبقي دايما خيفة إن عملك ده يكون هباء منثورة فدايما ترعى ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقك الصدق والإخلاص في عملك اوعي تنتظر المدح في عملك ثم الحاجة اوعي تسخري من أحد كتير في الدعوة والأسف شديد آفة من الآفات تلاقيها موجودة فيه تصرفات بعض الأخوات لما تشوف حد أهل منها فتبتري تسخر منها إنها لسه الغاية دلوقتي مش عارف إيه ولسه كذا ولسه في كذا اوعي يتسلل إلى نفسك هذا الأمر ربنا يقول ولولا أن ثبتناك ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا عشان كده كان لا يفطر عن قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دايما افتكري كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فوعي يتسلل إلى نفسك شيء من هذا في تصرفاتك وتعاملاتك مع أخواتك تسح حاجة جاهدي بمالك أيها المال قوة فما تبقيش أنت أعدى بتصرفي وتتصرفي تصرفات سيئة للأسف فأعدى تصرفي في كماليات في البيت في فستين بشكل معين وانت عندك بدل الواحد عشرة أو عندك كذا وكذا وتبخلي في النفقة في سبيل الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سخري كل ما تجدينه من مال في خدمة الإسلام والمسلمين والله إلا تفعلي فإنه سيكون عذاب أليم لأن المجد كان ممكن يسيب أثر عظيم ويكون سبب في هداية آلاف وملايين وانت بخلتي وانت فكرتي وانت قلتي ما أنا بطلع صدقته أنا ساعات بتصدق مش عارف بكذا ولا كذا ويكون أمر يسير عليك والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الشيء اللي يبقى عزيز عليك فتنفقيه في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى الله دي صفة الأخت المسلمة الملتزمة الداعية إلى الله تعالى اللي عرفة يعني إيه دعوة يعني إيه جهاد الدعوة ومن جهز غازيا فقد غزا، اللي تنفق في سبيل الله على طالب علم أو على علم ينتشر بين الناس في دار تحفيظ ولا دار إعداد دعاء ولا في تجهيز الدعاء ولا في هذا الأمر من جهز غازيا فقد غزى تخذ الأجرد كله كإني جاهدت في سبيل الله جهاد لا شوكت فيه عشر حاجة كوني دائما على التأهب للقاء الله فأنت وإن نمت على الحرير والديباج دائما أبدا تعلمين أنك ملاق الله شوفي ربنا بيكلم عن العلاقة الزوجية فيقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشيتتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا يعني حتى وإن شغلتم بمثل هذه الشهوات وبمثل هذه الأمور اوعوا تنسوا أنكم ملاقوا أنت وإن نمت على الحرير والديباج تأهبي للقاء الله فإذا نمت كانت غالب رؤاك في الدعوة إلى الله ودائما أبدا تجدين تأويل رؤياك حق هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا حلمك فين حلمك أن والدك النهاردة يلتزم التزام حقيقي وأن والدتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبقى قوامة صوامة حلمك أن أنت كل اللي حواليك تعم بركة الخير والدعوة عليهم حلمك إن الإسلام يمكن ليه في الأرض خلال فترة قصيرة إن لم تكن في جيلك ففي جيل أولادك ففي جيل أحبادك لا يتعدى الأمر ذلك أيوة كده هو ده حلمك اللي أنت هتعيشي وتموتي عليه إذا كنت كذلك فقد تحليتي بأبرز صفات الداعية إلى الله خدي بالك من موضوع التعالم وعدم الإخلاص، خدي بالك من موضوع الحسد اللي بيحصل ما بين الناس، تبقى عندك دايما الغبطة لما تشوفي حد أحسن منك، إنما تحسدش الناس وتتمني زوال النعمة عنهم، لأن للأسف الشديد ده بيحصل في حقل الدعاء إلى الله تعالى، اوعي تتكبري بمعلومة خدتيها تميزت بيها عن غيرك، اوعي، اوعي تستعجلي قطف الثمار، فإنما عليك البلاغ، وعلى الله الحساب بقي العنصر والمحور السادس كيف ندعو وأين ندعو ومن ندعو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إزاي ندعو لازم ندعو على بصيرة فزي ما قلنا يبقى عندنا العلم تاني حاجة لازم يبقى عندنا الفقه بالواقع هما قالوا كده معادلة اكتبيها كده بصيرة بحكم الشرع زائد بصيرة بحال المدعو تساوي البصيرة بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة خديها بشكل آخر علم زائد فقه الواقع تساوي الحكمة يبقى الحكمة لازم تكون بعلم يبقى لازم تتعلمي. ولازم لازم تفهمي الواقع اللي حولك كويس أنا بقول الدعاء لازم تدرس علوم زي العلوم النفسية مثلا عشان هتحتكي بأمثلة زي كده كتير لازم تدرسي دراسة نفسية تفهمي بيها نفسية المخاطب عشان لما تكلميها تعرف كلميها ازاي لما تكلمي بنت مراهقة هتكلميها ازاي لما تكلمي بنت عندها إحباط بنت عندها رهاب عندها خوف مرضي عندها وسواس قهري عندها أمراض من هذه الأمراض وإيامة بنشوف الكلام ده المفروض تعرفي إزاي توصل لها الدعوة فلو أنت مش فاهمة الكلام ده وحتروحي مديها الكلمتين كده على طول قال الله قال رسول الله وتروحي خلاص كده لا مش هو ده الطريق لا لازم نعرف نقول إمتى الكلام ده إنزال النص إلى أرض الواقع دي شغلانة الداعية الفقيهة الفهمة كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى طيب لازم زي ما قلنا ندعو بأكثر من وسيلة دعوية أنا أنصحكم بقراءة كتاب 30 طريقة لخدمة الدين الشيخ رضا صمضي اقرأوه عشان انت لازم تبتكري أسليب دعوية لازم تفكري بأسلوب ازاي تستخدمي مثلا التليفون كوسيلة دعوية ازاي تستخدمي المسج كوسيلة دعوية ازاي تستخدمي الايميل ازاي تفعلي الموضوع ده بانك مش بس بالحاجات المشهورة ممكن تتعلمي بعض البرامج جرافيك او غيرها وتستخدميها كوسيلة دعوية بحيث ان كل شيء قدامك تستخدميه في خدمة الدعوة ممكن تكون عن طريق ملصق وبوستر يتحط في مكان معين أدعو به إلى الله ممكن يكون بأنك تبقي حط خمار في شنطتك ربما تقبل وحدة وتدهيها هذا الخمار ويكون سبب في هدايتها ممكن يكون بشريط أو بكتيب ممكن بأنك تخدي حد إلى المسجد أو حضور محاضرة عامة في مكان ما بحيث إنك تسمعيها كلمة الخير هكذا ممكن تاخدي بعضك وتروحي مستشفى والمرضى بيبقوا أذل ما يكون لله سبحانه وتعالى وتاخدي بإيديهم الفقراء الناس أعداء دين ربنا يترصدوا هؤلاء الفقراء بالذات ليخرجوهم من دين الله طيب ما إحنا أولى بها وأهلها أي اشتغلي عن ناس دي بحيث أنك توصل لهم يعني إيه إسلام أنا كنت بدخل في بعض دار الأيتام فيجي لي كان لسه النهاردة فلان اللي كان بيدعو الى غير الاسلام ولم الاطفال المسلمين وكاد بطريقته انه هو يخرجهم عن الاسلام وللأسف احنا مش لقيين حد من الدعاء الى الله بيعملوا زي ما بيعمل هؤلاء حاجة تخلي الواحد دمه يفور ويغير لدين ربنا سبحانه وتعالى لازم تبقي حطى المعاني دي تبتدي بقى مين اللي انت هتشتغلي عليهم فلانا وفلانا حتى كده 2-3-4-5 دول بتوعك لازم تعملي بجد واجتهاد في دعوتهم نفس الكلام أنت قاعدة في البيت ما ينفعش تبقي دايما الردود أفعال المرة دي مش قادرة ما تيقاسيش إلى المنتهى عمرك ما تيقاسي في طريق ربنا سبحانه وتعالى تذكري أن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري كلهم نشأوا أيتام نشأوا في بيئة صعبة جدا ثم صاروا فقهاء الأمة وأئمة أهل السنة وأئمة المسلمين ممكن تبقي في نطاق العائلة بتلاقي بعض الشدائد لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بسبب ذلك قوة في دينك أنذري المحيطين لك في المجتمع عايزك تبتكري يا متزوجة وسائل دعوية مع زوجك عوديه على إنه يستمع إلى بعض الأشرطة وتكلمي معاه فيها تبقي محضرة لوجبة الغداء زي ما أنت محضراله أشهد طعام محضراله كلمة هتتكلمي وتدردشي معاه فيها عن حديث عن آية عن كلمة سمعتها في شريط. تخلي مجال الكلام كده أنت اللي تمسيك الكلام بحيث أن أنت تحثيه على ذلك بل ما نقعد نرغي وشفت والدتك قالت وشفت فلان عملت إيه والجارة والأخت والعالة كلام الفاضي ده لا نبقى عندنا حاجة معدنها علشان خاطر يبقى ندعو إلى الله في كل وقت مثلا أنت عايزة توصلي له حاجة فتسألي فتقولي له مثلاً أنا مش عارف أي حكم الشرع في كده ممكن لي حتى لو أنت عارف الحكم بس علشان خاطر هو يجتهد ويرفع صمعة التليفون ويكلم شيخ ويعرف الحكم ويتعلم حاجة يبقى أنت حثتي على هذا ممكن تبقى أنت مجهزة مثلاً شنطة حط فيها بعض الصدقات بعض الملابس بعض الكزك وتقولي له ممكن ننزل النهاردة نفرق الحاجات دي مع بعض انا كنت عارف ان في دار ايتام كده وانت عارف عشان ربنا يحفظنا وربنا يتولانا وكذا ممكن في الوقت اللي انت تجده عندك في ساعة ننزل مع بعض انا هدخل على البنات الصغيره وعلى النساء ونوزع عليهم شاية حاجات وانت تشوف كده ادارة دار الايتام دي ولا حاجة ولو محتاجين حاجة نساعدهم ويبقى كافل اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم المعاني دي على فعل الخيرات من إعانة على بر إعانة على صلة وهكذا من الأمور والقربات دايما تذكريه وتعظيه بإسلوب حكيم الراجل للقوامة والراجل بيبقى عنده شيء من الكبر فانت لما تيجي بقى تحط راسك برأسه وتقول له لا يجوز وقد أفتأ أهل العلم في هذه المسألة وفيها مش عارف قديه خلاص معه مش هيسمع هو الكلام ده وهيعد تأخذه العزة بالاسم لا تكوني عون الشيطان على زوجك ونفس نفس الكلام طبعا على أخيك على والدك على من تدعين إليه إنما استخدمي أسلوب حكيم أسلوب الحكيم دايما يبقى أسلوب غير مباشر واحدة شايفة أن زوجها ما بيصليش الفجر مثلا فتبتري تسوق إليه الموضوع بشكل آخر تحكي له حاجة وفي نص الكلام ترمي الكلام وتحطي كلمة الفجر في النص كده تقولي له بشكل غير مباشر إن أنت مثلا سمعت شريط ظريف قوي بيتكلم عن كذا وفي النص أنت عارفة أن في دقيقتين تلاتة الشيخ بيتكلم فيهم عن الفجر فعشان يسمعهم اسلوب غير مباشر وانتي في لحظات الصفاء معاه ومتودده إليه تبتدي بقى تقولي له كده بس أنا حاسه انت قد عبان تعبان اليومين دول لان الشغل تعبك قوي وكده بس ان شاء الله ربنا يعيننا انا وانت كده ونصلي الفجر دايما حاضر وربنا يفتح عليك انت عارف ما نصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله كلام حلو كده إنما انا هحاول تقول له بقول لك ايه انت ما بتصليش الفجر هو ده الملتزم اللي أنا كنت واخده ده انت عمرك ب... خلاص انسي بقى لازم يبقى عندنا في الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى طبعا في مجالات كتير أول الدعوة لكن الموضوع محتاج بسط في غير هذا الموضع بحيث أن احنا نرصد موضوع مستقل دعوة الزوج دعوة الأولاد دعوة الأصحاب وابتكارات دعوية وأفكار دعوية مختلفة في هذا المجال لكن دعيني أهمس في أذنيك قبل أن نختم اولا عليك أن تتواصي بالصبر والأنا وأن تجرد النية إلى الله سبحانه وتعالى لا تتكلفي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولكن عليك أن تثبتي كفاءتك وأنك النموذج الذي يتحمل بحق مهمة الأنبياء والرسل أيظن أصحاب محمد أن يستأثر به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلم أنه قد خلف من ورائه رجالا أيون عايز كده يبقى فعلا جدك واجتهادك وعملك وبذلك وتضحيتك بحق دايما ما شاء الله أنت اللي تبقي أسوة لغيرك أنت ده إياك يودع والراحة فالجنة سلعة الله الغالية وهي تحتاج منا بذل الغالي والنفيس وإياك أن تمني وتستكثري عملك ربنا سبحانه وتعالى وضع المنهج للنبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح صورة المدثر يا أيها المدثر وأنا عايز أنهب ده علشان خاطر كل كلمة منهم هناخدها منهج حياة من اللحظة دي قم فأنذر قومي اتحركي بالله عليك الفتن على الأشد بالله عليك المعاصي تزداد والله غاضب في السماء ألا تغير الله قم فأنذر وربك فكبر عظمي ربك في قلبك خلي ربك يبقى أعظم شيء الله أعلى وأجل وربك فكبر وثيابك فطاهر طهري نفسك طهري قلبك توب واستغفري إلى ربك وطهري ظاهرك جنبا إلى جنب باطنك وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجل فاجر خلاص بقى كفاية المعاصي دي كفاية الأمور اللي انت عرفها من نفسك اللي لا تليق أبدا بوحدة ملتزمة لا يصح والرجزة فهجر ولا تمن تستكثر ولو أطعت نفسك في طريق ربنا برضو حسى قد إيه انت مقصرة في طريق الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر إصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عايز يبقى دايما لك محل من الإعراب عن الإسلام أنت اللي بتظهري دين ربنا في الأرض ليكن لسان حالك دائما أبدا متى يمكن لدين الله في الأرض الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عايزك تحيي هذه السنة الميتة في الناس الآن سنة الدعوة إلى الله بحق على بصيرة يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل من هذه الكلمات مفتاحا لأبواب الخير في الأرض يا رب بلغ هذه الكلمات الآفاق في الأرض واجعلها يا ربي سببا لأن يتحمل كل الناس هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة إلى الله يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا